Book 2ูเจ็สิบสองออวสบต้องวุจอบูงานลชียวุจอบลชยต้องยัจบยัลซม يجب يلزم. د ي ش ا ن ت َ ج ي ج ب أ ن أ ر س ل ا ل م ك ت و ب ي ج ب أ ن أ ر س ل ا ل م ك ت و ب د ي ش ا ن ت ن ْ ع َ ي ج ب أ ن أ د ف ع ل ل ف ن د ق ي ج ب أ ن د ف ع ل ل ف ن د ق يجب أن تستيقظ مبكراً. يجب أن تستيقظ مبكراً. كن تَعْمَلُ م ن ك ث ي ر ً ا يجب أن تشتغل كثيراً. كن ت ل ُ م َ ع ن ك ي ر ا ن ت ع ل م َ ع ي د يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. เขา ي ج ب أ ن ي ع ب ي ا ل ت ن ك ي ج ب أ ن ي ع ب ي ا ل ت ن ك َ ك َ م ر ي ج ب أ ن ي ص ل ح ا ل س ي ا ر ة ي ج ب أ ن ي ص ل ح ا ل س ي ا ر ة َ ا ت ا يجب أن يغسل السيارة. يجب ن يغسل السيارة. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها ن تتسوق. ا ت و ق يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها. أن تنظف الشقة. เธอ تضاغ سرّيها. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. เรา تضعي رونج رين دهوني. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إ ن ه ا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب ن ذ ه ب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى ا ل ب ن ه ا ا ي ب ن يجب أن نذهب فورا إلى ا ل يجب أن نذهب فورا إلى ا ل ي ب ي ب يجب ا ل ذ ه ب فورا إلى ا ل ب ي ب ن غ ا ر ا يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. พวก ي ج ب ن تنتظر القطار. يجب ن تنتظر القطار. พวก ك ي يجب ن تنتظر التاكسي. يجب أن تنتظر التاكسي.